كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ من تولاه فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ يَا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 ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت, اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير يطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ولا آخره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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولا آخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه Maatemen, bijnaat en dat Allah juicht wie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 العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نليم وَإِذْ بوأنا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقوم والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه ايا من معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين ذكر الله قلوبهم على ما أصابهم والمقيم الصوات ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوات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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكيفرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكيف كان نكيري فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما وصلنا من قبلك من رسول ولا نبي إن الله إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 وَإِنَّ الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن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 يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم أن وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير يا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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم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 فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير قد افلح المؤمنون